خلق آدم خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضت من الأرض وجاء في بعض الآثار أن الملك الذي جاء ليقبض القبضة امتنعت عليه الأرض بقولها أعوذ بالله منك فرجع, فرجع إلى ربي فقال أي رب استعاذت بك فاعذتها فبعث الله ملكا آخر فكان حاله مثل حال الأول فجاء ملك آخر فلما قالت له الأرض أعوذ بالله منك قال وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره ثم إنه قبض قبضة من الأرض مشتركة ولهذا جاء الناس فيهم الساهل والحزن والأخضر والأحمر والأصفر والطيب والخبيث ثم إن هذه القبضة مزجت بماء فهذا معنى قول الله جل وعلا خلقكم من طين والأول معنى قول الله تعالى خلقكم من تراب ثم إن هذا الطين ترك دهرا حتى يبس فأصبح صلصالة وهذا من معاني قول الله جل وعلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار جاء إبليس طاف حول هذا المخلوق فراه وأج أجوف فعلم أنه لا يتملك هذا كله قبل أن يكتب الله جل وعلا أن تدب الروح في جسد أبينا آدم نفخ الله جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم وكان هذا أول العطيات الربانية والمنح الإلهية لأبينا آدم عليه السلام أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم كان ضمن من كان مع الملائكة إبليس وقد كان في منزلة عالية موئل شريف ومعقل منيف يبيت مع الملائكة ويغضو ويروح فلما جاء الأمر الرباني بأن يسجد الملائكة لآدم كان إبليس منهم فشمله الأمر لكنهم تناع عن السجود امتنع عن السجود استكباراً وحسدا لأبينا آدم قال ربنا جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون فقول الله جل وعلا كلهم يعني أن أحداً من الملائكة لم يب أن يسجد وقول الله جل وعلا أجمعون يعني أنهم سجدوا في وقت واحد ولهذا جاء القرآن بهذين المؤكدين مذتابعين في قول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإبليس أبى أن يكون مع الساجدين خاطبه ربه ما منعك أن تسجدني ما خلقت بيدي إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فقول إبليس خلقتني من نار قرينة ضائرة بينة على أن إبليس لم يكن من الملائكة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت آدم وخلقت الجن من نار وخلق آدم مما ذكر لكم أي من طين امتنع إبليس عن السجود فكان ذلك سبباً في طرده من رحمة الله تبارك وتعالى وإخراجه من المقام الذي كان فيه وإخراجه من المقام الذي كان فيه نفخ ربنا جل وعلا من روحه في جسد أبينا آدم فدبت فيه الحياة فلما دبت فيه الحياة أمره ربه أن يأتي أولئك النفر من الملائكة فيسلم عليهم فقام آدم وسلم عليهم فكان هذا الأعطية الثانية لأبينا آدم فالأعطية الأولى أن الله خلقه بيده وفي هذا كمال التشريف له ثم إن الله جل وعلا نفخ فيه من روحه ثم إن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد له بقيت الرابعة أن الله علمه أسماء كل شيء قال ربنا وعلم آدم الأسماء